الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هذا هو الدرس الثاني والستون من شرح الكتاب شغل العرف قال الشيخ رحمه الله خاتمة تشتمل على عدة مسائل الأولى يجوز تعويض يا قبل الطرف مما حذف سواء كان المحذوف أصلا أو زائدا اسمع الشيخنا لمول جل. تقول لي الشيخنا سفرجل ففي الجامعة تقول سفارد. ممكن يا شيخنا تزيد يا قبل الطرف يعني قبل الحرف الاخير تقول سفاريد يعني فرزدق اسمعني كده فرزدق تقول ايه يا شيخنا فراز فراز فرازق, فرازق صح ممكن تزود يا اللي هو ايه فرازيد فرازيق, يعني فرازيق يعني فقل فيه سفرجل ومنطلق سفرجل تقول سفارج إذا يجوز تعويض يا قبل الطارت مما حذف انت حذفت يم ولا أنا لا مون سفار الجل ماذا حذفت حذفت اللام يمولا نتبي حذفت اللام سفار الجل علوز فعل لل يعني حذفت اللام اللام الحرف الأخير الوجه سفار الجل اللام يعني حذفت طيب يجوز تعويض يعني في الجمل تقول سفارج ويمكن الزيارة يا قبل الحرف الأخير عوضاً عن الحرف المحذوف تقول يام سفاريج, سفاريج. كده واضح؟ طب منطلق تقول منطلق هتحذف ها؟ هتحذف لما أقول منطلق الله لما أقول مطالق. هتحذف النون؟ لما حذفت النون يمكنك أن تأتي أبيات قبل الحرف الأخير عوضا عنه المحذوف. تقول تولى يا شخنا مطاليق أظن كده واضح يا شخ طيب أمم وقالوا أما فواعل فلا يقولون فيها فواعل إلا شوزودا الثانية كل ما جرى على الفعل من اسماء الفعل والمفعول أولهمين ثواب والتصحيح ولا ولا يكسر لمسابات الفعل لفظا والمعنى سمعنا يا شخنا كل ما جرى على الفعل من اسماء الفعل والمفعول أوله ميم فبابه التصحيح ولا يكسر أولنا شخنة بس اسم الفاعل واسم المفعول يعملنا عمل الفعل صح إذا كلمة ضارب ومثل كلمة مضروب قال كل ما جرى على الفعل يعني عمل عمل فعل من اسماء الفعل والمفعول أوله ميم أولها شخنة مين فباب التصحيح ولا يكسر وجاء شذوذا في اسم المفعول الثلاثي من نحو ملعون ومشؤوم ومكسور فما شيخنا قالوا ملاعين وما يمين وما ومكاسير سمعنا يا شيخنا لاحظ ان لما يقول فلان ملعون أصل الكلمة لعنى فهو ملعون صح يا شيخنا اسم المفعول بدأ بمين مظبوط يا شيخنا فلا يكسر يعني لا يجمع جمع تكسير لا يجمع يا شيخنا جمع, جمع تكسير لكن لما قالوا مكاسير وملاعين دائموا لنا شاذ يحفظ ولا يقاسوا عليه يعني هدى حدك مثال كيف يكون اسم فعل أوله ميم الله يفتع لك رباعي أو خماسة أو سداسي؟ يعني مثلا استغفر فهو مستغفر أحسن فهو محسن صح شيخنا مم. استخرج فهو مستخرج طيب اسم المفعول ضرب فهو مطروب يقول يا شيخنا كل ما على الفعل يعني كل ما عمل عمل الفعل من اسمي الفاعل والمفعول وأوله ميم أولا وشيخنا ميم وإحنا عرفنا كيف هي التثاث الميم في اسم الفاعل واسم الفاعل فباب والتصحيح ولا يكسر سمعنا يا شيخنا يعني لا يجمع جمع تكسير الكلمات التي أتى بها دي من قبل الشزوز يعني كلمة فلان ملعون وتقول ملاعين سمعنا يا شيخنا ومشؤوم أو مكسور تقول مكسير دا قلنا دا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه خلاص سمعوا لنا طيب قال وجد ايضا في مفعل من المذكر كموسر صح يا شيخنا ده يعني اسم فاعل اوله م فقالوا يا شيخنا يسير موسر تقول يا شيخنا اذا جمع جمع تكسيره كنا ده شاذ يحفظه ولا يقاسه عليه لكن باب التصحيح ما معنى تصحيح يعني لا يؤتى منه بايه بجمع تكسير صح شيخنا يعني الصائم تقول لي يا شيخنا صائمون؟ مظبت يا شيخنا؟ طيب كما جاء في مفعل كمنكر ومناكير فبرضو دائع على سبيل الشذوذ يعني الثالثة قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع كما تدعو الى التثنيه فيقال في جماعتين من الجمال أو البيوت جمالان وبيوتان وبيوتتان تقول أيضا في جماعات منها جمالات وبيوت وبيوتات وبيوتتات ومنه قول تعالى كأنه جمالات صفر أنت اسم اسمها شخنة طبعا جمع الجمع ده معروف في صغر مثال جموع صح شخنة يا ما تقول مثلا هذا قول سديد اجمع قولته الأقوال اسم اقوال تقول اقاويل ده اسمه جمع الجمع اللي صيغ منتهى الجموع ما دي صيغه يا شيخنا ودي تمنع من الصرف لعله واحده قام قامت مقام قامت علتين لان الجمع فرع المفرد وتكرار الجمع عله قامت مقام عله ثانيه تكرار الجمع مثلا قول أقوال ويقول اقاوي لما تقول اقاويل كانك قلت اقوال اقوال فكررت الجمع تكرارا بمثابه عله ثانيه المهم الشيخنا قال ايه يا قد تدعو الحاجة الى جمع الجمع كما تدعو الى صح مولانا يعني جمل تقول جمالا دعت الحاجة الى ايه الى تفثيرته جمل جمال بعد كده جماله إيه هو المفروض البيت تقول بيوت ما تقولش بوتاتان يعني بيت سمعنا يا شيخنا قال ايه اه يعني جمال اقول ايه جمالان طب وبيت تُلبيوتتان بيوتا بيوتان بيوتان. بيوتان يعني بيت تقول بيوتان على مجموعة من البيوت او مجموعه من البيوت مجموعتين من البيوت لا ده هو بيقول ايه يا شيخنا كما قد تدعو الحاجه الى جمع الجمع كما تدعو الى التصغير يعني هستني البيت تقول بيوتان, بيوتان. هستني هستني بيوت هستني بيوتا بيوت هتقول يا بيو بيوت بيوتان مش كده يعني هو المفروض ده بيت ده وتقول بيوت ده جمع ده جمع يا جمع تكسير بيوت قد تدعو الحاجة إلى تثنية الجمع نفسه فنقول يا شيخنا بيوتان صح يا شيخنا طيب وقد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع جمع الجمع بيوت أيوه، جمال فتقوله جمالات يعني جمد والجمال، وتقوله جمالات وبيوتات، ومنه قوله تعالى كان جمالات إيه صفر، ده جمع الجمع يعني، لأن الجمع الجمال لما تجمع الجمد وليش شخنة جمال. جمالات خلاص كده، وما كان على وزن ما فعل ما فعل، فأنه لا يكسر له لا نظير لهم في الأحاد يعني بيقول لك مفاعل ومفاعيل زي مساجد ومصابيح لا يكثر يعني لا يجمع جمع تكسير صح يا شيخنا ليه لانه لا نظير له في الأحد يعني ما فيش مفرد على وزن مفاعل او مفاعله يا شيخنا فطالما بالاسم مفرد يبقى لا يجمع جمع تكسير اللي يجمع جمع تكسير ما له مفرد يعني زي رجل أقول رجال وقلم تقول أقلام لكن مفاعل زي مساجد مفاعيل زي مصابيح ليس له مفرد من لفظه خلاص يا مولانا واضح ولا طيب. ولكنه قد يجمع تصحيحا قانون في نواكس نواكسون وصواحب، ها صواحبات، والذك في الحديث إن كنا لأن صواحبات يوسف، لكن هو المفروض صاحب أقول ايه أصحاب. لكن ممكن يجمع جمع ايه تصحيح لوجم المؤنى سالم يعني الرابعه قد تلحق التاء صيغه منتهى الجموع صيغه يا شيخنا ايه يعني اما عوض عليها المحذوفه قناديل. ق... ايوه قناديل قنابل يبدا دي يا شيخنا عوض علياء التي اللي حذفت يعني واما الدلاله على الجمع للمنسوب للمنسوب اليه يعني ما هو الا جمع الشيخنا أزرقي نسبة إلى أزرق شيخنا سمع كذا طبعا الأرزال... الأزارق هذا جمع أزرقي هذا فرقة من الخوارج منسبون إلى نافع ابن الأزرق ابن قيس صح شيخنا وإما الحاق الجمع بالمفرد زي صيارفة وسياقلة هذا جمع صيرف طيب الخامسة قال المركبات الإضافية التي جعلت أعلاما تجمع أجزاؤها الأول آه بص يا شيخنا عبد الله سمعنا كذا تقول ايه عبدان لله وتقول عباد الله سمعنا يا شيخنا ده الجزء مهم دي المركبات الإضافية التي جعلت أعلاما تجمع أجزائها الأول طب هو بيتكلم عن جمع تكسيم تجمع أجزائها إيه أيوة كما تُسَنَّ يعني تقول حضر عبد الله وعبدان لله طبعا أثبت النون اللي ما فيش إضافة لا شوف يا شيخنا حضر عبد عبد الله ده بالتنمية وعبدان لله في المثال أول حذفت النون بالإضافة وهنا لم تحذف النون ما فيش إضافة طيب وفي الجمع تقول إيش أخنا عباد الله أيوة وذو القعدة والحجة وذواء وذواء أو ذوات طبعا لحظة مولانا في شخص قال يعني هل تجمع يعني كلمة عبد الرحمن جمع مذكر سالم تلاقي الورد في القرآن جمع تكسير وعباد الرحمن الذين قال لا من حضر عبد الرحمن هل تشغل في امتحر هو قلي كذا شخص فنما الشيخنا شوف قاله يا شيخنا المركبات الإضافية ده مركب إضافي التي جعلت اعلاما يعني عبد الله علم عبد الرحمن علم على شخص تجمع أجزاؤه الأول يعني الجزء الأول خلاص كده الجزء الأول لنتهي وقت يجمع الجزء الأول يا شيخنا اللي هو كلمة عبد فربنا قال وعباد الرحمن ما لكن ما قالش يعني عبد الرحمن صحي شيخنا طيب سيبويه مثلا تجمعها اذا شيخنا اذا مركب مزي اذا جوعت جع... لا تسنى ولا تجمع لا تسنى شيخنا ولا تجمع لكن تقول ذوى بعلبك او اذواء سيبويه او ذو سيبويه يا شخنا يعني تجيب لفظ قبل الجمع يعني الثالث أو الجمع عن الجمع أي والله يفتى عليه ااا في عندنا شخن حاجة اسمه اسم الجمع واسم الجنس الجمعي طب الفرق بين اسم الجنس الجمعي واسم الجمع اسم الجنس الجمعي يتميز عن واحده ما بالياء تقول رومي وروم وإما بالتاء وإما شيخنا زي شجر وشجرة وعنب وعنبة وتمر وتمر ما مولانا؟ واسم الجمع ما, ما ليس له واحد من لفظه زي كلمة قوم ورهض ونسوة ليس له واحد من لفظه ده اسم الجمع واضح مولانا؟ واضح ولا لا طيب وأما الجمع ما عدا ذلك الجمع كما قلنا ما له مفرد يكون جمع تكسير مثل رجل رجال أقول رجل وجمع مذكر سالم مثل مؤمنون أقول مؤمن جمع مؤننة سالم مسلمات أقول مسلمة احنا فضل لها كده وقفنا على باب التصغير صح يا شيخنا؟ وقفنا على باب ايه التصغير ده أعتقد المحاضر الكام دي؟ 63 يعني الحمد لله الشارع اعتذر فضل